فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة وهي كتاب أو مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكرنا أو الشرع رحمه الله في الكلام عن الاختلاف التفسير بسبب الاختلاف في طرق الاستدلال وقد سبق الكلام رحمه الله على أن التفسير المأخوذ بالنقل أقل خطأ بكثير من الأخذ بالاستدلال والاجتهاد ثم ذكر رحمه الله أن الخطأ في الاستدلال والاجتهاد يكون من وجهين، فذكر أن أقواما أخذوا معاني وأنزل القرآن على معاني لم يرد بها نص، بل هي ربما معاني مخترعة، معاني مخترعة ومبتدعه. لم يكن السلف رضي الله عنهم يفهمون القرآن على معناها والأمر الثاني أو الخطأ الثاني أو السبيل الثاني لوجود الخطأ أنهم أقوام فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ من اللغة ولذلك تقرؤون في بعض الأحاين في بعض كتب العقائد أنهم يقولون تأويل سائغ وتأويل غير سائغ فيزعمون مثلا أن اليد تأتي بمعنى النعمة في لغة العرب تأتي بمعنى النعمة في لغة العرب ففسروا ذكر اليد في قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي قالوا بنعمتي وهذا التأويل وإن كان العرب تسمي النعمة يدا وإن كانت العرب تسمي النعمة يدا لكن هذا التفسير أو هذا التأويل في هذا الموقف لا يصح على ما هو مبسوط في كتب العقيدة فالشيخ رحمه الله ما زال يستطرد ويتابع الكلام على أن هؤلاء أخطأوا من جهتين أولا من فصل اللفظ عن المعنى الحقيقي طيب والأمر الثاني أنهم اخترعوا لفظا أو اخترعوا معنا لهذا اللفظ لم يكن العرب تعرفه مثل ما ذكرنا في استوى واستولى ثم قال بعد هذا كله قال رحمه الله قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف أهل الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم فتارة يستدلون بأيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالفهم بما يعرفون به، بما يحرّفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلاً.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 لعلي ابن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزل بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك قالوا إن الله لا يرى أي لا يرى في الآخرة أما في الدنيا فالصحيح ولذلك غلط من جعل يصف الله فيقول الذي لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون إلى غير ذلك من الكلمات قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه ليس فوق العالم وإنه لا يقوم بعلم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات يعني هذا توحيدهم جعلوا الله سبحانه وتعالى ماذا شيئا بسيطا ليس له صفة قال وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم ينشئ جميع المكائنات ولا خلقها كلها ولهو قادر عليها كلها بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه قد يكون بغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما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 من زمن قديم حتى من زمن بني بويه الديلم وهذا كان بعد زمن البخاري وماذا يعني فشى فيهم الاعتزال وقد كان المعتزل في أصلهم ضد ضد الرافض زمانا وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في في أحد سنة سبعين وثلاث مئة أن الرضو الاعتزال قد تصادقا وتوافقا زمنا من من قبل زمان المأمون وهذا يدل على أن عقيدة الشيعة الاثني عشرية خاصة تتوافق تماما مع عقائد المعتزلة قالوا من أصول المعتزلة مع الخوارج أي أن عقائد الخوارج وعقيدة المعتزلة في هذا الباب متفقة وهذا من التوافق على الباطل قال إن فوذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منها أحدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساء أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما بسط في غير هذا الموضع وهذا يفيدنا على أن أهل الباطل يعني قد يردون على بعضهم البعض أهل الباطل قد يردون على بعضهم البعض فهؤلاء الطوائف المرجئة والكرامية والكلابية وكذا الأشاعرة وغيرهم لما ردوا على الفلاسفة وردوا أيضا على الجهمية وردوا على المعتزلة كانت في ردودهم ما هو حق وفي ردودهم ما هو باطل ولذلك لا لا تظن أن شخصا ما إذا رأيته يتكلم مثلا في الإخوان المسلمين أو يتكلم في يعني الصوفية أو في غير ذلك أنه دائما يكون على الحق بل قد تجد من أهل الباطل من ينقد بعضهم البعض فقد يكون نقده موافق للصواب وقد يكون نقده ببدعة إذ يقابل البدعة بأخرى قابل البدعة بأخرى قال والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه يعني الشيخ يريد أن يصلنا فيها بعد هذا كله أن هؤلاء المعتزلة اعتقدوا أشياء ثم أرادوا أن يستدلوا على ما حوتوا قلوبهم وصدورهم وهذا الذي ذكرناه آنفا إذ قلنا أن أهل البدع يستدلون أو يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة والفرق بيننا وبينهم هذا أننا نعتقد ثم أو نستدل ثم نعتقد أولا نبدأ بالاستدلال ثم اعتقد ما حملك عليه الدليل أما أنك تعتقد ثم تأتي بالاستدلال فهذا موطن الفساد قال والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا في رأيهم ولا في لا في رأيهم ولا في تفسيرهم لا في رأيهم ولا في تفسيرهم قالوا مع وما من تفسير من تفسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من وجهين من, من جهتين فارة من العلم بفساد قولهم يعني أن تريد أن تعرف فساد تلك العقائد أحيانا يكون من جهتين الجهة الأولى أن يكون العلم بفساد قولهم أنك تعلم بفساد أصولهم تتعلم فساد أصولهم وتعرف أن أصولهم فاسدة ومن ذلك قول القائل تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه وهكذا قول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فالإنسان إذا عرف أصولهم الفاسدة توقاها قال وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن يعني من جهة العلم أن هذا التفسير ليس بصحيح بدليل أنك وقفت على التفسير الصواب تفسير السلف فإذا وقفت أن السلف فسروا الآية بكذا أو هذا المعنى بمعنى كذا وكذا فكونك تجد تفسيرا مخالفا لتفسيرهم تعلم أنه باطل قال تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم إما دليلا على قولهم أي أنهم لما فسروا اللو... القرآن بالمعنى الباطل لكنه قد يحصل أنه ينفق ويعني ماذا يقتنع به بعض الناس بسبب ضعفهم في الحجة وعدم اطلاعهم على الأدلة وما إلى ذلك قد يكون يعني يعتبرون هذا أو هذا الاستدلال الذي فسروا به القرآن ربما يعتبرونه دليلا قال إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم جوابا على المعارض لهم يعني أنه قد ربما تجد أن بعض الناس يعارض كما ذكرنا غيره من أهل البدع بالبدع الأخرى يعارض البدع بالبدع نعم قالوا من هؤلاء ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف كصاحب الكشاف ويقول يعني البلقيني رحمه الله استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش البلقيني هذا أشعري لكنه قال تتبعت يعني وتتبع كتاب الكشاف للزمخشري لأبي قاسم الزمخشري وهو من المعتزلة قال فاستخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقش تعرفون المناقش يعني اخراجها بشيء دقيق جدا ربما لا يرى بالعين من فقط فقط ان يخرجها بحيث انها لا تظهر لكل احد قال لا يعلمون ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه واكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى أنه حتى إنه يروج أو نعم يروج على كثير من خلق من كثير مما لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله يعني تجد أن من يقف على هذه التفاسير لو نظرت إلى اعتقادي أنك تعتقد كذا وكذا يقول لا أنا لا أعتقد عقيدة المعتزلة في عذاب القبر ولا أعتقد عقيدة المعتزلة في الميزان ولا أعتقد عقيدة المعتزلة في الصفات، لكنه ربما يكرر ويردد ماهم يق... ما يقولون، وهو لا يدري، وهو لا يدري، ولذلك آه بعض أهل السنة حصل أنه زلقت قدمه فقرر بعض بعض الأمور مما يقرره أهل الباطل ليس لاعتقاده أنه يوافقهم، لكن لأجل أنه ما فهم ما أرادهم، ومن ذلك قول الإمام الشنقيط رحمه الله. في تعليقه على مقال الموفق بن قدامه رحمه الله في قاعدة الأصوليين أن الأمر بالنهي عين الشيء أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده قال عفوا الله عنه وقد وافق أو قال هذا بالمعنى ولم يعرف ما أراد القوم فهذا كالنار أو كما قال كالنار التي تحت الرماد ما درى ما أراد القوم فوافقهم قال قال وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفاسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ولا يهتدى لذلك قال ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما نعم دخلت الرافضة والإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغير وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقتضي لا لا يقضي منها العالم عجبه كما قالوا اذبحوا بقرة قالوا عائشة قاتلوا أئمة الكفر قالوا طلحة والزبير بينهما برزخ لا يبغيان قالوا الحسن والحسين ونحو ذلك من هذه التفاسير التي يعني تكاد أو كما كان شيخنا رحمه الله يقول تكاد ماذا الرجل يضحك من من ركبة أو كما قال قال فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر ولا إن ولا إن أشركت لا يحبطن عملك أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقر قالوا عائشة قالوا هي ع هي عائشة وقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير وموج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي بن أبي طالب وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجمع أهل العلم وهو التصدق بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم, من أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة ومما يقارب هذا يعني الآن هذا كله مما تفاقم فيه الأمر وصار كالمسلمات هذه الأشياء كلها صارت كالمسلمات عند هؤلاء الروافض مع أنها أقبح من أن يعني أبعد يعني كما يسميه أهل العلم تأويل اللعب هذا لعب بالقرآن لعب بالقرآن فوق هذا تجد أن أناساً يعتقدون هذه الأمور ويظنونها هي الحق في تفسيرها ثم قال ومما يقارب هذا من بعض الوجوه يعني على نفس المنوال وعلى نفس الطريقة التي درج عليها لكونهم حصروا المعاني العامة في معان خاصه شابهوا بذلك الروافض في الاستدلال وإن كانوا أشر وأقل أقل شراً قالهم مما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ان الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين ابو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه ابو بكر اشداء على الكفار عمر روح ماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي وأعجب, وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار روح ماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منهم كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمنوا وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك قال وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من من تفسير الزمخشري وابن عطية لو تفسير لكن الشيخ رحمه الله في هذا الموضع لا يقصد الثناء المطلق على تفسير ابن عطية وإنما هذا محض مقارنة فإن ابن عطية وهو أبو محمد عبد الحق بن غالب المشهور بابن عطية كان أشعريا ولا يفهم من هذا الترضي عن مطلق طريقة ابن ابن عطية وإنما هو كما ذكرنا مجرد المقارنة بين كتابين قال ولو ذكر كلام السلف الموجود في في هذه التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا ثم إنه يدع يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني به بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وانتبهوا يا إخوان إلى أمر مهم وهو ما يسميه بعضهم الإرهاب الفكري يسمونه الإرهاب الفكري يعني كيف إرهاب فكري إذا أراد المؤلف أن يرهب الواقف على على ما يقرر من الترجيح أتى له مثل هذه العبارات هذا قول الجمهور وهذا قول المحققين وهذا قول حذاق العلماء وهذا فتخاف وتتهيب من أن تخالف هذا القول لأنه قول المحققين ولو تأملت لوجدت وجدت أن هذه أوصاف ليست بصحيحة هذا ليس قول أهل التحقيق ولا قول جمهور العلماء ولا كذلك هو قول المحققين الحذاق ولا كذلك يعني قول جهابذة العلماء وإنما يرهب هذا المصنف يرهب غيره بمثل هذه العبارات ونحو هذا ما كان يصنعه ابن حزم عفوا الله عنه ابن حزم عفوا الله عنه كان يستعمل مثل هذه العبارات فيقولون وقال الذي لا يخاف الله وقال الذي لا يخاف الله إن هذا القول مستحب وقال كذا من هذه العبارات التي فيها شدة حتى أن الواقف على عباراته يخاف ويتهيب من أن يخالف ما قرره خشية أن يكون ما قرره هو الصواب فهذا الإرهاب لا يعتبر فأنت كباحث ينبغي عليك أن لا تتهيب من مخالفة من يقول ولذلك يعني تجد أن بعض المسائل التي ربما يقول بها مثلا ابن القيم أو يقول بها ابن تيمية او نحو ذلك اذا وجدت ان القائل ابن تيمية تحجم وليس كذلك تحجم عن مخالفة هذا القول ولو كان هذا القول الذي اتى به قال به بعض الصحابة او خالفه به بعض الصحابة او نحو ذلك ربما لكنه يرى ان هيبة ابن تيمية في قلبه اشد من هيبة ابي هريرة اشد من هيبة ابن عمر لا يجد غضاضة أن نقول هذا موقوف على ابن عمر يعني رأيه الشخصي لا لا نعتبر به لكن إذا قال ابن تيمية شيئا ربما تجد الإنسان يتهيب ويخاف من أن يخالف ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المسائل فالإنسان يتبع الدليل والحجة والبرهان ولا يضره من قال بذلك قال رحمه الله وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على مذهب على, مذهبي على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لم في إذا كان لم إذا كان لهم في تفسير آية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، يعني يحصل توافق بالجملة برد أقوال الصحابة وقول السلف في التفسير. قالوا في هذه الجملة من عد من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا. وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه يعني نحن نحكم عليه بالحكم الشرعي من جهة التبديع ونحو ذلك وإن كان في حكم الله سبحانه وتعالى أنه مغفور له فمثلا نحن إذا وقفنا على كلام لبعض العلماء المتقدمين مثلا من كان على طريقة الصوفية مثلا لكنه يعني أه... ذهب إلى بعض البدع وذهب إلى بعض المحدثات نحن نقول هذا كان يدرج على طريقة المبتدعة أو بدعة في زمانه لكن قد يكون الله غفر له بينه وبين ربه نحن لا لا نهتم بالذي بينه وبين الله إنما نحن نحكم بما هو متعلق بالأحكام المتعلقة بنا شرعا لما؟ حتى لا يتابع على ما هو عليه من أقواله فنحن نقرأ في كتب مثلا في كتاب شرح مسلم للنووي رحمه الله ونقول النووي أخطأ في هذه المسألة ولم يصف في هذه المسألة طيب مع أنه قد يكون قد أرسى حاله في الجنة قد يكون أرسى حاله في الجنة وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه هذا لا ليس من شأننا هذا بينه وبين الله قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. كل من خالف الصحابة يعني تجد أن له شبه. مثلا إذا سألت الأشعري قلت له لماذا ذهبت إلى التأويل؟ لماذا ذهبت إلى التأويل؟ قال نحن لم يعني لم نذهب إلى التأويل إلا لما ظهر التجسيم. يعني الصحابة يعني هو شبهتهم يقولون الصحابة كانوا يسمعون آيات الصفات فيمرون كما جاءت. يعني يفوضونها هكذا يقولون ما معنى رحيم يقولون الله أعلم ما معنى قدوس الله أعلم قالوا كانوا يمرونها ما يتكلمون فيها لكن نحن اضطررنا نحن المتأخرين من المؤولة أن نذهب إلى التأويل لما ظهر التجسيم فمناوعة لمذهب التجسيم نحن نذهب إلى التأويل ونقول لا يجوز أن نعتقد أن الله رحيم ولا يجوز لنا أن نعتقد أن الله قدوس ولا نجوز أن نقول أن الله يغضب وأن الله يضحك هذا من شبههم هذا قول المؤولة المفوضة فهم يزعمون هذا يقولون نحن ما ذهبنا إلى التأويل ولا إلى التفويض إلا لما ظهر ماذا بالتجسيم فاضطررنا أن نقول بخلاف قولهم حتى يكون هذا بيانا للناس وهذا من الشبه وبسطه هذه الشبهة موجود في كتب أو في كلام شيخ الإسلام بشكل موسع قال رحمه الله والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسباب البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى حرف الكلام عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوا على غير تأويله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأن الحق وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأنما يعرف وأن من وأن وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم إن ثم ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره، وقد وجد أن بعض كتب شرح الحديث مليئة بالأخطاء العقديّة، وقد سلفت يعني أسلفت لكم أن الحافظ النووي رحمه الله وعف الله عنه قد وقع في كثير من التأويل، وهكذا الحافظ ابن حجر وقع في شيء من التأويل، وهكذا الحافظ ابن بطال وغيرهم رحمه الله. قد وقعوا في مثل ذلك وهم ممن شرح الحديث فالإنسان يتوقع حين أن يكون عالما بالاعتقاد الحق اعتقاد السلف يقف على ما صنفوا فيه فيقول هذا غلط وهذا لا يحل اعتقاده قالوا وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول يعني الذين يخطئون في تنزيل الدليل على غير موضوع موضعه عندنا خطأ في الدليل وعندنا خطأ في المدلول وعندنا خطأ في الدليل والمدلول خطأ في الدليل يعني معناه أن يخطئ في كون هذا الدليل صحيحا مثلا يستدل بشيء ليس له ما يدل على صحته يأتي بحديث موضوع أو حديث ضعيف يستدل به فيسقط الاستدلال لأن الاستدلال كما ذكرنا فيه ضعف وقد سبق أن ذكرت لكم أن الإنسان إذا أراد أن يكون استدلاله صحيحا وقويا عليه أولا أن يستدل بالحديث الصحيح ثم يستدل بالدليل المطابق للمدلول مطابق للمحل المستدل به عليه ما يأتي بدليل يعني يثبت حكما في الشرق ثم ينزله على حكم يتعلق بالغرب فلابد من أن يكون الدليل في المحل المستدل به عليه يكون مسألة في في عينها في عين القضية أو كما يسمونه محل النزاع محل النزاع والخطأ كذلك في الدليل والمدلول قد يكون قائما على وجود شيء من النقد إما أن يكون هذا الدليل مخصوص وإما أن يكون مقيد وإما أن يكون منسوخ طيب فأما الشيخ هنا يقول أما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول أي تنزيل الدليل على غير الموضع المناسب له قال مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها يعني إذا نظرنا إلى أصل المعاني معاني في ذاتها صحيحة لكن ليست في إيش ليست في الموضع هذا الذي ذكرناه فمثلا حتى أن بعض بعض الناس استدل بمثلا بقول الله جل وعلا فأينما تول فثم وجه الله هل يستدل بهذه الآية على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى نقول لا الاستدلال في هذا ليس في موضع علم لأن المقصود بالنظر إلى تركيب الكلام كله لا بالنظر إلى أفراد العبارة أو أفراد الكلمات طيب فالنظر إلى الجملة بجميعها بمعناها الإجمالي نقول أن المقصود فأينما تولوا فثم الجهة التي يقبل الله تبارك وتعالى فيها الصلاة طيب وإلا فنحن نثبت الوجه لله سبحانه وتعالى من أدلة أخرى قال مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وكتاب حقائق التفسير هذا يعد من التفاسير المتصوفة بل إن بعضهم قد ذهب إلى تكفير أبي عبد الرحمن السلمي عفوا الله عنه وغفر الله له لأنه يعني قد أوجد فيه بعض الأمور التي لا يحل اعتقادها. قال وإن كان فيما ذكروه ما هو ما, ما وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي ذك... الذي قصده فاسد. طيب طيب نتابع بعد أن ذكر هذا كله انتقل إلى فصل جديد وهو تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة يعني بعد أن نبهك أنك لابد إذا أردت أن تبني التفسير على مذهب صحيح عليك أولا أن تعتقد أن ما جاء به الصحابة رضي الله عنهم هو هو التفسير الصحيح طيب وأن إذا لم تجد من ماذا من طريقة الصحابة شيء فاعمد إلى الاستدلال بما سيأتي من تنزيل القرآن على القرآن وتنزيل السنة على القرآن ثم تنزيله على أقوال الصحابة كما سئت إن شاء الله. قال رحمه الله فإن قال قائل فما أحسن طريق التفسير؟ فالجواب إن صح إن أصح الطرق في ذلك تفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. هذه أحسن طريق لتفسير القرآن بالقرآن. وأ ماذا؟ لأنه كما سئت من كلام الشيخ أن هناك آيات قد ربما تكون أجملت ثم يأتي التفصيل في موضع آخر يأتي التفصيل في موضع آخر قال رحمه الله فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر يعني هذا غالبا هذا غالبا ليس كل يعني كلام الشيخ هنا قد ربما يفهم بعضهم أن كل ما جاء فيه إجمال لا بد أن يأتي في القرآن تفصيله هذا نقول هذا يحصل كثيرا ليس في كل الآيات قال رحمه الله فإن أعياك ذلك يعني ما وجدت الطريق الأول الذي هو تفسير القرآن بالقرآن ومن ذلك لما يعني قام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض في تفسير أو في فهم بعض الآيات طيب بعض الآيات فهموها فأبان لهم النبي عليه الصلاة والسلام بتفسير آخر يعني من القرآن لما وقفوا على قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه يعني هذا أمر مطلق عندنا القاعدة أن, أن كلمة الظلم عندنا هنا نكرة طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة في سياق النفي فأفادت العموم إذن كل ظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بكل المظالم هكذا سيكون المعنى بكل المظالم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مبينا ليس كما تظنون إنما ذاكم ألم تسمعوا لقول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأفادهم تفسير آية بآية تفسير آية بآية قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإن شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن دريس الشافعي كل ما حكم كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال قال الله تعالى إنما طيب قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك القرآن بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا, وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه والمماثلة في ذلك ليست مماثلة الكلام للكلام وإنما مماثلة الوحي للوحي مماثلة الوحي للوحي وليست مماثلة الكلام للكلام فإن كلام الله ليس له مثل فإن كلام الله ليس له مثل وكما تعلمون أيضا بين القرآن وبين السنة فروق من جهة أن القرآن معجز ومتعبد بتلاوته وإلى آخرين من ضمن الفروق التي يذكرونها بين بين الحديث النبوي وبين القرآن قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لأنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضعه تجد مثل هذا مبسوطا في كتابه الرسالة الشافعي رحمه الله قد أسهب وتطاول كلامه في الرسالة على مثل هذا الموضع قال والغرب أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثوا إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه سلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله قال وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد وإن كان هذا الحديث في أصله لا يختص بالتفسير المصطلح عليه وإنما هو أعم من ذلك فيما يقتضي العمل وهذا الحديث قد أعل هذا الحديث قد أعل لكن طريقة شيخ الإسلام كانه يقبله لما تقدم ذكره أنه صار من الأحاديث المشتهرة ثم إنه لا يصادم خلاف ما ذكروا بعضهم أنه قالوا أنه يعني يصادم بعض الأدلة وبعض الأحاديث لكن هذا هذه المصادمة ماذا نسبية أو بالأصح فهمها نسبي بعضهم يظن أن كونه يعني يحكم بكتاب الله ثم لا يجد في كتاب الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد فبرأيه قالوا لا يمكن أن يخلو الكتاب السنة عن حكم بل الله ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أفادنا أحكام كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذا الذي فهم هذا الفهم لم يصيب لأنه هناك أشياء الله سبحانه وتعالى أخفاه أو أخفى معرفته عن بعض الناس فيصيبون بالاجتهاد ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر فإذا كان كانت بعض المسائل الشرعية مبنية على اجتهاد العالم وعلى نظره في في الأدلة والاستنباط هذا هو المقصود فلا لا يكون هذا الحديث مصادما وإن كان من جهة الإسناد فيه كلام لكن كما ذكرنا أن يستأنس به وهي طريقة كما ذكرنا طريقة بعض المحدثين من قبول بعض الأحاديث التي وإن كان فيها كلام لكن تكون مقبولة بسبب ماذا اشتهارها على ألسن العلماء بغير ما نكير إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله السداد والتوفيق